بسم الله الرحمن الرحيم 122. طاسم ميم 123. تلك آيات الكتاب المبين 124. لعلك باقع نفسك مؤمنين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 112. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم 113. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 114. وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 119. فأخاف أن يقتلون 110. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون 111. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل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 فَثَرَبْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْسِلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين 114. قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين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 111. لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين 112. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 113. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 113. حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 114. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون 115. فألقي السحرة ساجدين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 111. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين 112. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون 113. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين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 111. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 112. وأزلفنا ثم الآخرين 113. موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين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 111. فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين 114. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 113. رب هب لي وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين 115. واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر واغفر لأبيئ 129. كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون 122. إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين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 111. تالله إن كنا لفي ضلال مبين 112. إذ نسويكم برب العالمين 113. وما أضلنا إلا المجرمون 114. فما لنا من شافعين 115. ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين 111. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 112. وإن ربك لهو الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون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 112. قال وما علمي بما كانوا يعملون 113. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون 114. وما أنا بطارج المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين 115. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا 113. ونجني ومن معي من المؤمنين 114. ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين 116. إن في ذلك لآية وَمَا وما كان أكثرهم مؤمنين رَبَّكَ وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون 115. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 111. واتقوا الذي بِمَا بما تعلمون 112. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون 113. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 113. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 111. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم 114. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون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 119. فنجيناه وأهله أجمعين 110. إلا عجوزا في الغابرين 111. ثم دمرنا الآخرين 112. وأمطرنا عليهم مطرا 113. مطر المنذرين إن في ذلك لآية وَمَا وما كان أكثرهم مؤمنين 110. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 111. كذب أصحاب الأيكة المرسلين 112. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون 113. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون 111. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 112. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين 113. وازنوا بالقصطاس المستقيم 114. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا في الأرض مفسدين وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الَّتِي تُحْيُونَ فِيهَا قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ نُذُرَكَ لَلَكَاذِبِينَ 111. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين 112. قال ربي أعلم بما تعملون 113. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم 112. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 113. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 114. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي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 129. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون 120. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون 121. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون 122. وما كنا ظالمين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 111. تنزل على كل أفاك أثيم 112. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون 113. والشعراء يتبعهم الغارون 114. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وذكروا الله كثيراً واتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيام قلبيا قلبو